بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا ع ر ب ي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في ا ك ن ا ف مما ت د ع وفي ن إليه و اذاننا وقروا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون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 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها ق و اقواتها ت ه ا و د ر فيها ق في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء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 الله. قالوا لو شاء ربنا ل أ ن ز ل م ل ا ئ ك فإن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 موسوعه د ا ا ء ل ل إلى ا ل ن ا ر فهم ي و ز ع ل و م الاسلاميه و ي ه م سمعهم و أ ب ص ا ر ه م وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشهدتم ا علينا قالوا أ ن ط ق ن ا الله الذي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 وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم, ولكن ظننتم أن الله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 ما أيديهم بين وحق م خلفهم ا و عليهم القول في أ م م قد خلت من قبلهم من الجن و ا ل إ ن س انما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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء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 تحت من الأسفلين ان م الذين ي الأسفلين ك و ن من إن ا ا ل قالوا ربنا الله ثم اسفلنا استقاموا تتنزل عليهم الملائكه أ ن لا تخافوا ولا تحزنوا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 ا ل موسوعه النابلسي أنفسكم و ل ك م ف ي ه ا م ا تدعون ن ز ل ا م ن غفور ر ح ي م ومن أحسن قولا أحسن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 إلا موسوعه النابلسي ز غ ن ا ل ع ل و م الاسلاميه ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون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 نلقى في النار خير امن أم ياتي آ م ن ا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير إن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 وللذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آ ذ ا ن ه م وقرون وهو عليهم عمى أ و ل ئ ك ينادون ن م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 من ه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء فعليها وما ربك بظلام ل ل ع ب ي ي ب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 مسه الشر فيؤوس قنوط ولئن اذقناه ر ح م ة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة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 لفضيله ا ل و محمد ب النابلسي